شاب عرق البرق في كبد السماء واستلجت بالرعود رعود غيومها والصحارية بصارات عقب العماء حي مخبرت بعلومها سبلت ورخت حقوق من غما أمتلت منه الفياض عمومها وكل وقت يسأله العلم زماء بين طامنها bentamen har och benhuzen har. Jag är arg, jag arg i kappdets himmel. Och stålet jag والساحة مخبرت بعلومها والديار اللي مشققها الضما غيرت عقب السموال اهدومها والله الوهاب غيث اهلها يشفي جروح العرب وكل مها يشفي جروح العرب وكل مها بعد القلب في كبت السماء واستلات تتبى دو وعذاب العين يا عذبل ما الجفا والصاد حرمنا ماها سو ما سو وتظم السماء لا تعذب مهجتي وتسو La تعذب مهجتي وتسومها شب العرق المرق في كبد السماء واستلجت من غيومها والصحارية بصارت Och s relствен